الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم قادين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا